بسم الله الرحمن الرحيم Hadi wal kitab صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا One man! ولئن سألتهم من خلق السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اشه دو حقاهم سوت كتبت شهادتهم ويسالون وقال Bella لا عقبُ من <تصفيق> تقتها قَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَّا مُقَرَّبٍ يَطْغَىٰ بِهِ قَلْبُهُ أَمْ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في لَ جَ الن لِمَنًا فُر بِرح م لبُويوتِهِم سُوقُفًَا مِن فضّتِ والر نل وَإِنْ ول وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ فَإِنَّ لَهُ مَصِيرًا لَهُ شَيْطَانٌ sebu so cool. ال لن... have بلوی الک وَسَفَ تُسْأَلُونَ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ Oh, man. Well, Paul. لَمَّا أَنْ كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنقُضُونَ وَإِذَا فِي ک لملری محل اصل تو أم أنا خير من هذا تخف فلما آسفون انتقلنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفون ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مرء أما مثلا إذا قومك منه يصد وَقَالُوا آلِهَتُنَا خُنَّ ۖ أَمْ هُوَ مَا ضَرَّهُمْ لَكَ إِلَّا جدلا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ إِنْ هُوَ is sure. زب فو لو ناز لذو <تصفيق> <تصفيق> إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنه سم اب ما نولد فانا هو انلعبديد صبحنا رب السماء انتوار الارض رب للعرش عن ما يصفه <تصفيق> <تصفيق> What the fuck? مر